قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزل بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ولا يستحل فرجها انتقل مالك رحمه الله إلى القسم الثالث أول عموم الأموال ثانيا الغلام ثالثا أم الولد من هي أم الولد؟ أم الولد اصطلاح في المملوكة إذا حملت من سيدها والإماء قسمان أمة مطلقة أمة مدبرة أمة مبعضة أم ولد فالأمة المطلقة وهي القن جارية اشتراها ودخلت في ملكه وجاز له التمتع منها بملك اليمين وهذا الصنف من النساء لا حصر ولا عدد على الرجل فيه فإذا ممتلك الإنسان جارية أو عشرة أو مئة من حقه أن يستمتع بهن كلهن وليس كالحرائر في عقد النكاح مثنى وثلاثة ورباع وهنا قد يتساءل البعض لماذا هذا كله؟ الحرة بعقد النكاح ليس له اكثر من اربعه والامه المملوكة بالمال له ما شاء من عدد فهل هي المسألة اشباع رغبات؟ هل هي المسألة ابتذال الادميات؟ لا وكلا انه لمصلحتهن وذلك ان الانسان اذا امتلك جارية واحدة عشر مئة واستمتع منهن فحملت الجارية وصارت تحمل في رحمها ولدا له ذكرا او انثى عاش او مات فان هذه الجارية التي كانت تباع وتشرى وتورث عنه حينما ثبت حملها منه ولو للحظات ولو اسقطته ميتا فانها بحملها منه امتلكت نفسها حملها يحررها ولو ماتك ولا يملك الا هي لا يقال ثلثها او من ثلث المال بل هي رقبتها كلها تصير حرة ولو لم يترك الا هي ومن هنا نقول لهؤلاء الذين يتساءلون ما هي مصلحة الناس او الاماء او من المستفيد هل هو الرجل السيد الذي امتلك مئة جارية او مئة الجارية اللائي قد حملنا من السيد وتحررنا كلهن من المستفيد يا جماعة ها؟ الاماء ولا السيد الاماء اذا اباحه استمتاعه منهن بمثابة الطعم الذي يغريه على الاستمتاع من اجل ان تحصل على حريتها واذا ما حصلت على حريتها هل حريتها لها وحدها او كل ما تنجبه بعد ذلك منه او من غيره من بعده لو انه مات وتحررت وتزوجت غيره وانجبت اولادها يكونوا احرارا ولا مملكين احرار اذا تحررت وتحرر نسلها معها يبقى المصطح لمن ومن هنا نعلم ان السيده المرأة الحرة لو ملكت عبدا او عشرة عبيد لا يحق لها ان تمكن واحدا منها بان يستمتع بها لماذا لانه مجرد شقوة فقط ولو حملت منه لا يصير حرة اذا ليست هناك فائدة ولهذا يكون الصورة العكسية الرجل يمتلك عشرات الإماء يباح له الاستمتاع منهن لان المصلحة لهن بتحريرهن والسيدة تمتلك العبد او عشرات العبيد لا يحق لها ان تمكن واحدا منهم لانه ليست هناك مصلحة وراء هذا التمكين وهنا ام الولد حينما يطأها السيد وتحمل صارت ام ولد لا يجوز بيعها ولا تجوز هبتها ولا التصرف فيها بما يخرجها عن ملكه اي لا يرهنها اذا وجب عليه ان يحافظ عليها فإذا كانت هذه الأم المرأة أم ولد لمسلم حيزت إلى العدو وأخذها العدو بأي وجه من تلك الوجوه وجاءت في الغنائم هل حكمها حكم الفرس والغلام أو لها حكم مستقل ها ايش تقولوا ها حكم مستقل قلنا في المال إن وجده قبل القسمة فهو له بدون مقابل وإن وجده بعد القسمة فله أن يأخذه بقيمته وله أن يتركه مفهوم هذا ولا؟ لكن أم الولد إذا وجدها قبل القسمة فهي من باب أولى عليها إلا بعد القسمة وصارت في حظ أحد الغانمين هل هو بالخيار كالغلام؟ يتركها او او يخلصها او ملزم بتخليصها نقول ان من حقها ان تخلصها طب هي في يد مسلم نعم ولو كان مسلم لماذا لان رحمها مرتبط بمن بالاول وفيها شبه الحرية مالك يقول على الامام ان يخلصها اي يعوض من دخلت في قسمته من عنده من بيت مال المسلمين لماذا؟ الشافعي يقول لا من ماله هو المستفيد بيت المال ولا الشخص الأول؟ المستفيد من تخليصها من؟ بيت المال ولا سيدها؟ سيدها فليش من بيت المال يعوض؟ يقول المالكيه لأنها خرجت من يده بغير رضاه وجاءت إليه ويخلصها رغما عنه فهو مجبر ما هو بيخلصها بكيف باختياره فلما خرجت رغما عنه وأجبر على تخليصها كان ذلك على بيت المال والآخرون يقولون لا هو المستفيد فيخلصها من حر مالك هكذا حكم ام الولد تغير الغلام وتغير الفرس وبقية انواع الاموال ثم يبين مالك الفرق بين ام الولاد وبين الغلام وبقية الاموال بقضية يوردها بيثبت القياس وكما ننبه دائما هذا من مواطن استعمال مالك للقياس وهو يقول ان هذه المرأة ام الولد لو انها جرحت بمعنى جنت جناية على غيرها قطعت يد امراه فقعت عينها ياتي صاحب الحق المرأة التي قطعت يدها او فقعت عينها وتمسك ام الولد وتقول اعطيني تقول ما عندي مال اليد فيها نصف الديه ودية المرأة خمسون بعيرة ونصفها خمس وعشرون ام الواد يقول ما عندي مال؟ جناية المملوك على سيده جناية المملوك على مين لان المملوك ليس عنده مال لو كان الجاني هذا غلام من باب التوضيح لو ان غلاما لزيد جنى على انسان عبد اخر ولا حر وقطع يد انسان الشخص الذي قطعت يده له حق الدية فيها نصف الدية فيأتي لسيد هذا الغلام ويقول اعطيني جزاء اعتداء عبدك فسيد العبد مخير اما ان نقول ما شغل؟ العبد عندك خده خده في جنايته وإما أن يقول مرحب هذه قيمة جنايته وترك لعبد مفهوم الصورة هذه جماعة هذا إذا كان الجاني إيش غلام هو بالخيار بين أقل الحالين قيمة العبد أو جنايته يقول العبد كم يساوي العبد يساوي أربعين بعير والذين فيها خمسين والله تاخد مني أربعين وتخلي العبد ولا خد العبد وخ... إيه؟ وانت بكيفك أنا ملزم بواحد من الاثنين فلو أن المجني علي أراد أن ياخذ العبد العبد قيمته أربعين وصاحب اليد له خمسين ليس له أن يرجع على السيد بالعشر لأن العبد برمته دفع إليه وسيد العبد مخير بين حالته الأقل من الحالتين قيمة العبد او قيمة الجناية مفهوم هذا فيما يتعلق بايش بالعبد اذا كان الجاني ام ولد هل للسيد ان يقول اني مالي شغل في جديد اخدها ما حق في هذا لو كانت تساوي فقط عشرة من الابن وقطعت يد رجل حر يد الحر فيها خمسين بعير وهي ما تساوي إلا عشرة فقط هل يقول أنا ما شغل فيها خذها برقبتها في جنايتها ولا خذ مني عشرة من الإبل ولا وجب عليه أن يدفع الخمسين بعيرا ويخلص أم ولده يكون واجب عليه إيش وجب عليه أن يخلص أم الولد من جنايتها ولا يسلمها لهذا الشخص لأنه إذا أسلمها إليه وامتلكها يطأها ولا لا وهي أم ولد أصبحت في حكم الحره ولا يحق له أن يتملكها فيكون استباح فرجها بغير وجه إذن كما أنه وجب عليه مفاداتها إن جرحت ولزمت هادية الجراحة يخلصها كيفما كانت الحالة ولو اضعاف قيمتها فكذلك لو اخذت في الغنائم وقسمت وصارت ليد في يد غانم من الغانمين اولا على الامام ان يخلصها والوجه الثاني على سيدها هو الذي يخلصها ولا يجوز له اي سيدها ان يتركها عند الغانم ولو تركها عجزا في خلاصها لا يجوز للغانم أن يمسها لأنه لم يمتلكها ملكا حقيقيا لأن فيها شبه شبهة الحرية فلا يحق له وطؤها إذن فرق بين المال المطلق وبين الغلام وبين ايش أم الولد وبالله تعالى التوفيق